Wa laqad na'lamu annahum yaquluna inma yu'allimuhu bashar lisaanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamu wa hadha lisaanun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 ان كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن باليمان الا من اكره وقلبه مطمئن باليمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب, ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة